وُطِبَ بِأَنْ يَكُونَ مَعَ الْخَالِفِ وَطِبَ عَلَى لَكِنِ الرُّسُلُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ جَادُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ اِكَانَ هُمْ لِلْخَائِرُونَ وَأُولَئِكَ هُمْ لِلْمُفْلِحُونَ أَعَنَ جَاءَ اللَّهُ لَهُ الْمَجْنَنَاتِ تَدْرِي مَنْ تَكُنْ أَرَخَالِدِينَ فِي ذَا وَلِكَ رَسُو وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ أَوْرَثَ يُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ مَا يَوْمَ فِي قُنْحَرَجُ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سَبِيل وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيم وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُرِئَتْ لَهُمْ عيونهم تفيض من الدم كأن لو اعيونهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا يوم في قون انما السبيل على الذين يستذنون كوانهم رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى